أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علماه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَاغٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانَ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 يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ أفنان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمثهن لم يطمسن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه النّاليقوت والمرجان، فبأي آل ربك مات هل جزاؤُ الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاؤُ الإحسان إلا الإحسان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقم مثله قبلهم ولا جان لم يقم مثله قبلهم ولا جان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 تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ